وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتْبِرْ وتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمر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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهید بینی و بینكم و اوحی ایلی هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ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 نِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذينَ آتَينَهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفونَهُ كَمَا يَعْرِفونَ أَبْناءَهُمْ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 فسيهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطي وهم ينهون عنه وينأون عنه وئي يغلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو لا تراذ وكيف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين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 قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على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 وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ مُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ